بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ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 إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين الم نجعل الارض كفاتا احيا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِذْطُلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ انطلقوا الى ظل ذي ثلاثه شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها تضمي بشرر كالقصب كانه جماله صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطق 114. ولا يؤذن لهم فيعتذرون 115. ويل يومئذ للمكذبين 116. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين 117. فإن كان لكم كيد فكيدون 118. ويل يومئذ للمكذبين